كبرت كلمه تخرج من أ ف و ا ه ه م ان يقولون إ ل ا كذبا فلعلك باخع نفسك على آ ث ا ر ه م ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا إ ن ا جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لها لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا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 فمن ََْ أ َ ظ ل َ م ممن افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ و َ إ ِ ذ ْ اعتزلتموهم ََُُْْْ وما ََ يعبدون ََُُْ الا َّ الله ََّ فاووا َ الى الكهف َْْ ينشر َُْْ لكم َُْ ربكم َُُّْ من ِْ رحمته ََِِْ ويهيئ ََُِّ لكم َُْ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ك ُ م ْ مرفقا ًَِْ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 فلينظر أ ي ه ا ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ان امي يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم, أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسة, فيقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم, ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا ت ط ع م ن أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان ا هواه ت ب ع و أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم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 إ ن ترني أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح م ا ء ه ا غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خ ا و ي ة على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونهم وما كان منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء كما إن إ كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض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 ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ة ل يغادر صغيرة و ل ا كبيرة س و ع ه النابلسي حاضرا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى س ج د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 ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها, فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 ط ل قال ق ي الم ا اقل ف ت ه ق ا لك أقتلت نفسا ز ي بغير ة نفس لقد جئت انك ر ا ق لن ألم أقل لك إ ك لن تستطيع معي صدرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا